وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ Bakadehanselnehættet, bæjnet, ualilke firinadebum, muhin. Jeg må jeg være at høre, at jeg at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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُوُوا عنه وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به إلا هو يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتماجو بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجو بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 يا أيها الذين آمنوا إذ نجيتوا من الرسول فقدمو بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 من حاد الله عرسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.